قَالَ ادْخُلُوا فِيهِ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ نَعَمْ ادْخُلُوا فِيهِ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ من امته لعنت اختها قلنا دخلت امته لعنت اختها حتى اذا الدارق فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء فآتهم عذابا ضعفا من النار حتى إذا دارتوا فيها جميعا قالت أخراه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 أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكشبون إن <تصفيق> الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط إن الذين وكذلك نجز المجرمين وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش يرنم من جهنم وَكَذَلِكَ نَجْدِ الظالمين, الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَ هَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ما في خدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاء رسول ربنا بالحق لا قرئه رسول ربنا بالحق ونود ان تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونود